الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمه العالمين عليه وعلى اله واصحابه اكرم الصلاه واكرم التسليم وبعد أيها المسلمون يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ولله على الناس سجن بيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر إن الله غني وعلى ويقول جل القائل الحج أشهر المعلومات ولكن ولا يجب ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وأن رسول الله ويقام الصلاه وايساء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان وفجاءته استخدمه في, في الصوم على خمس من استطاع إليه سبيله وما يدل على أن من لم يحج مع القدرة على الحج وانتفاع المغنا لا يكون مسلما فوالله جل وعلا لمن استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولم يقل فإن الله غني عن هذا الحاج بل بيّن أن جل وعلا غنى كامل فهو الغني الحنيف لذلك جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول المولى فيه يا عبادي كلكم مال إلا من هديتم فاستهدوا ليهاتكم إلا أن بين أن العباد لا يضرونه بمعاصيهم ولا ينفعونه بطاعتهم إنما هو الغني الحميد أما الحج واحد وأركال الإسلام فإلا من ومزاياه ومزايا من الحج هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق رجع مغفورا له وقد ثبت الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلن يرفث ولن يفسق رجع ذنوبه كيوم ولدته امه فضل من المولى عظيم يسرف المرء على نفسه يستعملها في معاصي كثيره ثم تهب عليه نفحة من نفحات ربه، وتنطلع نفسه لزيارة بيت الله العزيز، والتمسح باركانه والسير في رطاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رجاء مغفرة الذنوب، وتكفير الخطايا، واملا بأن يفتح الله لعبده بابا يؤصله الى جنة فيهب الى هذا البيت لا يهب الى اليه الا طمع عبد المغزرة وخوفا من العقاب فاذا ادى مناسك حج وقطع ربه وتجنب المعاصي و كف شره واذاه عن المسلمين وكانت نفقته حلالا رجع مغفورا له ولذا جاء الصحيح لما ذكر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما تكفره, ما تكفره الاعمال الصالحه من الذنوب قال عن الحج المبرور وليس الحج المفرور ثواب إلا الجنة ومعلوم أيها المسلم أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز الفوز أن يفوز المرء بالدخول إلى الجنة والنجاة من النار الجنة سلعة الله معروضه للطالبين معروضه للراغبين في بذل ثمنها وثمنها ايها المسلم ان تبصول نفسك عما حرم الله عليك وان لا تتوانى عن امر اوجبه الله عليك ان تحرص على اداء واجبات دينك وان تمحرها تقر من ارتكاب معاصي الله لا لان الله جل وعلا يغار كما جاء في الحديث الصحيح في قصه غيره سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه وقول النبي عليه الصلاه والسلام اتعجبون من غيره سعد لانا اغير من سعد والله اغير مني ورع الله يا عباد الله ان يرى عبده مرتكبا ما حرم عليه هذه الايام ايها المتقون ايام كريمه ايام فاضله والعشر الاول من عشر الحجه لا وزن لفضلها ولا حد والعمل بجوار هذا البيت العثير من القرد والطاعات له فضله وأهميته والصلاة في هذا البلد بميأة أرض الثلاثة في مقرار فهنيئا لمن وفد إلى هذا البيت لم يحمله على الوفود إلا أنه يرغب في ثواب الله ويخشى عقابه يطمع في مغزرة ويفر من عذاب الله جل وعلا فهنيئا لمن سهل الله له السبيل وأوصله إلى هذه الرحاب ومتعه بالصحه والتوفيق وهذا فضل الله وفيه من يشاء كثير من الناس يفد إلى هذا الغيب وقد لا يظن ان نفسه سوف تتهيأ للعباده وتطلن على الطاعه وترتفع عن ما كانت فيه من حضير واذابه عندما ينظر الى هذه الكعبه المشرفه ويتذكر بناءها ويتذكر طوافها من سبق من الأمم كلهم إنما يأتي يرجو ثواب الله ويقاف إلى تتحرك في نفس الموفق القائف عذاب الله تتحرك فيها الرغبه القوية والشوق إلى رحمة الله والتذكر للمعاصي ليجدد توبه لله جل وعلا وليتضرع إلى الله عند بيته مبتهلا راجيا طالقا من ذنوبه طامعا في عفو العفو الكريم كيف لا يطمع والله يقول في كتابه مخاطبا رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم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 ونظرت الى هذه الجموع المتدفقه والجنسيات المختلفه باسنان مختلفه ما الذي حداهم الى هذا المكان وما الذي ازعجهم من اوطانهم واهليهم وما الذي جعلهم يتركون راحتهم وعنسهم وانيسهم ليتمتع بالنظر الى هذه الكعبه المشرفه ويتلذذ بسماع كتاب الله في رحاب بيت الله وتذكر كم اشبل حول هذا البيت من عضرات وتذكر كم اريق حوله من دموع مسفوحات ما فعل احد ذلك الا رغبه في ثواب الله وفرارا من عقب الله مع أن من سلف كانوا أكثر عملا وأعظم فقوة وأشد توقيا ومع ذلك كلما زادت معرفتهم بربهم وعظم عمرهم كلما ازادوا رهبة من الله وازدادوا طمعا فيما عند الله فهل لا فكرت أخي المسلم بمحاكاتهم يقول الاول فتشبهوا بهم ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح ثم ان امه الاسلاميه في هذا الزمن ومن ازمنه متطاوله في امس الحاجه الى الرجوع الى ربها والانتراح بين يديه والتذلل له وصدق الإخذان على طاعته وتنقيه الضمائر من الحقد والكراهية والبغضاء والشحنة لأن المسلمين في ثوابهم وتراحمهم كان الواحد إذا استكاموا العضل فدعا له السائر جثب السهل والحمة هكذا قال سيدنا وسيد الخليقه محمد صلى الله عليه وسلم فاغتنم اخي المسلم اغتنم هذا القرب من بيت ربه وهذا التكريم من الله لك في قدومك الى هذه الاماكن واظهر منك من عندك قدره على العمل وتذكرا للذنوب السالفه وافزع الى الله ليقصرها لك واجتهد في فإن الله يحب المن يلح الدعاء الله يغضب ان تركنا سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب فالله يغضب اذا تركنا سؤاله ويفرح اذا سالناه وتبنا اليه لله اشد فرحا لتوبه عبده المؤمن من فاقد لراحلته في ارض مهلكه يفرح الله بتوبة عاصينا ليعامله بالإحسان وليبدل سيناته حسنا وليغفر له ما سلف من ذنبه وليهيئ له من أمره وشبه فتهيئ يا أخي المسلم والأذكر اختصار مبادئ الإحرام فإذا سيد, سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول اخذوا عني مناسككم كما قال صلوا كما رأيتون اصلي اهكذا هبك بالصحيح من منه صلى الله عليه وسلم القول فيما يتعلق بالحج وفيما يتعلق بالصلاة واكمل الناس عملا اشدهم موافقة لجعل رسول الله. صلى الله عليه وسلم اذا اختصحب مع ذلك نقاء السريرة وسلامة القصد وحسن النية وكف أذاه على المسلمين فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدعه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدعه ويقول عما اعتر الحجاج الحج أشهر مالوفات فمن فر فيه من الحج فلا رفض ولا فسوق ولا في الحج ثم بين سبحانه انه لا تسري عليه الحيل ولا تنطلي عليه المقاصد فقال وما تفعل من خير يعلمه الله فهو جل وعلا العالم بكل شيء يستوي عنده جل وعلا الاعلام والاسرار لانه يعلم السر واخفى لانه يقول سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستقم بالليل وسالم بالنهار فتهيا اخي مسلم قبل وصولك الى موقف عرفات بأن تذكر من الطاعة وتغض طرفك وتصون لسانك وتصم سمعك عما حضر الله عليه وأن لا تبادل الجهل بالجهل بالتطار فإن ربنا أثنى على عباد الرحمن فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطله الجاهلون قالوا السلام واثنى على عماده المؤمنين بقول قد افرح المؤمنون ثم ذكر مزاياهم فليحرص الواحد منا بقدر ما يستطيع ان يتشبه باهل اولئك الصفات لعل الله ان يحشرنا مع اولياء المستقيم ثم ليحرص الواحد منا على ان يحب اهل التقوى وان يحب سلف هذه الامه وأن لا ينطوي على غل ولا حقد على احد منهم وقد سأل وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الوجل يا نبي الله يحب القوم ولما يحق به قال من احب قوم فهو منهم يقول الراوي فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لما سمع هذه المقامة طبعا في أن يكون مع هؤلاء السادة سادة السادات رضي الله عنه وأرضاه محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هم سادة الأمة وهو الذين بلغوا أقصى قصب السبق في كل فضيلة وهم الذين قال الذي صلى الله عليه وسلم وعن من سبقنا لو أنفق أحدكم مثل أحد لهذا ما بلغ مست أحدهم ولا نصيبا فالسحرس يا أخي المسلم في هذه الأيام وقد حبات ربك جل وعلا بهذه المنة ومنحك هذه المنحة أن تكثر من طاعته وأن تتجنب معصيته وان تتذكر انه ما من كلمه تقولها ولا لفظه تحصل منك الا وتسجل عليه ما ينفر من قول الا لديه رقيب عتيد وان اعضاءنا تشهد علينا وان جنودنا تتكلم يوم القيامه بعد ان يفتنى على الاقوام فليستعد المسلم للاعمال الصالحه عسى ان يكون من المرقوبين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ما هو الرفث والكسوف اذا جمع الرفث والكسوف في معرض الذم فالمراد بها المعاصي والسيئات واذا جاء ذكر بما يتعلق بالنساء فهو الجماع وما يتعلق به والنظر الى للحاج الحاج دائما وابدا وهو ايضا ممنوع على كل مسلم ارتكاب المعاصي وترك واجبات الدين والتخليط في المعتقد فإن المعتقد أساس الأعمال يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تؤمن والإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما بالقدر خير وباليوم الآخر والقدر خير نبشره. والإيمان بالله أن تعبده وحده وأن لا تشرك به وأن لا تقبل طاعة أحد في مصادمة أمره وأن لا ترد أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بكتابه أن تعمل به. وتتقرب إلى الله بتلاوته وتتأذب بما فيه من العدد العظيم والخلق على العار الرفيع وان تعمل بما تعلم من الاحكام وان تحرص على تلاوته لان تلاوه كتاب الله جل وعلا من احب الاعمال الى الله جاء في الحديث ما تقرب الى الله بشيء احب اليه اما من هاي الكلاب وليس هناك شيء ترداده عباده ولم يفهمه المردد سوى كتاب الله جل وعلا والإيمان بالرسل أن تؤمن أن الله أرسلهم لهداه البشر وأكملهم وأبرهم وأوقاهم شريعة وأشملهم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا سبيل بعد بعثته إلى الله إلا عن طريقه، وهو الذي لا طريق إلى الجنة بعد بعثته إلا عن طريقه، فهو الداعي إلى الله وهو الذي يدعو الناس إلى مأدبة وكرامه الله وقد قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كل امتي يدخل الجنة إلا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله الجنه دار كرامه ودار نعيم أكلها دائم وظلها فمن يابى دخولها قال من اطاعني دخل الجنه ومن اصاني فقد ابى ولكن من رحمة الله ومن احسانه بنا ولطفه جل وعلا انهي على اسبابا يمحو بها الصياد ويككر بها الخطايا ويبدل السيئات حسنات خلا وهي الأعمال الصالحة كما قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صياما أسرف على نفسه وأساع استعمالها وفرط في أمر الله في السنين مضت احمد لله على التوفيق واشكره على التيسير كان عند بيت العتيق وفي بلده الامير عند اول بيت وضع للناس وعند المكان الذي تنزل الله فيه اول ما تنزل على سيد البشر وفي مكان الصلاة فيه بالاعيان للصلاه فات فرصة فرصه ثمينه واعتبرها مجالا عظيما في من مجالات المرابحة فتاجر مع الله وان من تاجر مع الله لا يخسر وان من تعامل مع الله باخلاص وصدق لا يخيب فتعامل مع الله فانت الرابح تربح جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين جعل الله منهم وماذا تع... ماذا تع... لا عليك الا ان تتوجه الى الله الصادقه ثم تلح بالدعاء واعلم يا اخي المسلم ان الالحاح على الله بالدعاء لا سيما عندما تسجد على الارض فقد جاء بالحديث ان اقرب ما يكون العبد من ربه الى سجد فاذا سجدت تذكر حوائجك تذكر المصائب التي تخشاها اذكر الحروب التي تريد تفريجها واعلم ان الله يفرج الكروب ويقيم العثرات ويجيب الدعوات ويعفو عن السيئات اغتنم فرصه هذه الأيام المباركه وهذه الرحاب المباركه هذه الرحاب المباركة وهذا الجمع العظيم فان الانسان اذا سار مع جمع الى الله فإنه حري أن لا يخيب احسن الله أن لا يخيب رجائنا وأن لا يضل سائر اللهم يا خلي القيوم يا ذا الجلال والاكرام يا واسع الفضل والعطاء يا من تفضلت علينا فجمعتنا نسألت بأسماءك وصفاتك ألا تفرقنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب المخبوط وعمل الصالح المخبوط اللهم يا حي يا قيوم آمين. ارحم ضعفنا آمين. واجبر كسرنا وفرج خروباتنا وعزح حمومنا اللهم عاملنا بالإحسان آمين. اللهم عاملنا بإحسان فتجاوز تجاوز عنا بطولك اللهم يا خير من تجاوز المعفر. تجاوز عنا اللهم احينا المسلمين وامسنا المسلمين غير حزايا ولا مسلمين وعلى الحقنا بن خالتين يا الجلال اللهم اغفر لنا ولي امواتنا اللهم اهلكنا واصلح ازواجنا وذرياتنا اللهم هيئ لنا من كل هم فرجا ومن كل طيق مخرجا اللهم اذل اعداءك اعداء دينك اللهم اذل اعداءك اعداء دينك اللهم أنزل بهم باسك الذي لا يرد اللهم أنزل بهم عذابك الشديد اللهم إنك أنت فعاون لما تريد فأرنا في أعداء ذلك عجائل أفضل اللهم أسلح فساد المسلمين اللهم أسلح فساد المسلمين اللهم أهده السبر السلام اللهم أسلحهم وأسلح قادتهم اللهم وفقهم لما تحكم وتبرع اللهم يا حي يا قيوم خطى عنا الأوجاء والسيئات وتجاوز عنا بمنك وترنك يا حي يا قيوم إلهنا إلى من نتوجه إلهنا من نسأل إن أجبتنا عن سؤالك اللهم لا توجدنا خائدين اللهم وفقنا ويسر لنا أعمالنا الصالحه وتقبلها من يا رجل والإخوان اللهم اصلح حالة ومن خلف اللهم ارزقهم القيام بأمرك والحكم بما أنزل وحمل عبادك على طاعتك اللهم اجعلهم رعاة قمنا اللهم من شق على امتي محمد فاجب فيه دعوه نبيك صلى الله عليه وسلم ليقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليه اشكرك عليه اللهم اشكرك على من شق على امتي محمد وارفض من راهب امتي عن محمد ورفضه واجب فيه دعوه نبيك محمد ليقول ومن ولي من اهل الامتي شيئا فرفق بهم وصفا اللهم ارفق اهل الرزق لامه محمد وشق على اهل المشقه لامه محمد يا ايها الناس اللهم يا حي يا قيوم ازح ما في امه محمد من خلافات وتشاجر واحل محل ذلك التعاون على البر والتقوى ما هي عن الاسم العدوان. اللهم يا جلالك ويا كرامك ويا صروح جاهد اللهم استنكر المسجد الاقصى عاجلا غير عاجل اللهم اعمر مساجد المسلمين بالذكر والدعاء اللهم اعمر مساجد المسلمين بالتوحيد الخالص اللهم اعمر مسجد امه محمد لنشر السنه النبويه مبهره يا جلالك واكرمك اللهم يتصلنا أمر حجنا وتكبره منا وهيئنا من أمنا وشدا ووفقنا من المتابة وتعالى والمقادرة إليه لمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم وكرمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أبن